Surah al الله الرحمن الرحيم الحمد لله رفع الدرجات لمن اتخفض لجلاله فاتح البركات لمن اتصب لشكر أفضاله والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة ورواقها وشدت به البلاغة نطاقها المبعوث بالآيات البهرة والحجج المنذر عليه قرآن عربي غير ذي عوج وعلى آله الهدين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرم حي الله هذا الجمع الطيب المبارك وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته إنه لي ذلك والقادر عليه سبحانه حي الله إخوان الأكارم في الإدارة أختنا الكريمة أرى المرشد وشيخنا المفضل فضيلة الشيخ الفاضل الشيخ متحد عبد الجواد حفظه الله وبرك في عمره آمين وعسى مانعا شيخنا عصام الخير إن شاء الله يتحسن الوضع لليه قريبا إن شاء الله تعالى حيا الله إخوان الحضور الأكارم جميعا مباركا في أعمالهم جميعا في المرات الماضية شرحنا ما تيسر لنا ويسره المولى عز وجل علينا في متن السلسبيل الشافعي على ناظمه رحمة الله تعالى الإمام شيخي المصدال وحبيبي في الله فضيلة الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أمين وتكلمنا في المرة الماضية عن حكم الغن أو التعريف الغن في باب الغن المنفصل وتكلمنا عليها بشكل من التفصيل ولنا لقاء أيضا مع الغنه ان شاء الله تعالى في دورة التطبيقات على مخار والصفات وهي من أحد التنبيهات الهمة جدا وأحد النقاط التي يذل فيها كثير من إخواننا الختمة والحملة بكتاب الله عز وجل يقرأ القرآن وما يأتي بالغنة على وجهها السليب وهناك من يتكلف فيها وقد سمعت أحد مشايخي يقول إيتي بالغنة بست حركات كما كنت أنا أفعل مع شيخي هو كان يقول هذا طبعا هو الأمر ذا فيه زيادة على الطالب ومشقه وهذا الامر طبعا ما انزل الله به من سلطان غنت ايه لست حركات دي طبعا فيش غنه ما ست حركات خالص الحق احق ايه تبع ولسنا كالصوفية نحن نوقر مشايخنا شيخنا واهل العلم جميعا ولكن انا لا اتقدم بين يدي شيخي ولا بشيء وهذا من سوء الادب حسبنا الله ونعم الوكيل فيما نساء الادب ولكن نحن لا نعين بسمت شخص أو باسمه ولكن نتكلم عن سوء المنهج ولا بد أن نحذر حتى لا يضل الضل ولكن هناك أدب مع أهل العلم لابد أن يتبع فلا ينصح شيخ على ملأ ولا يتكلم معه في حضرة طلابه فإن هذا ليس أبقى لقلب الناصح ولا لقلب المنصوح ولا لقلب الحاضرين عند النصح فهذا إن دل يدل على سوء النية وسواد السريرة وعدم بتغاء وجه الله تعالى في هذا الأمر نسأل المولى عز وجل أن يعلمنا الخير وأن يؤدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه ويعني إشارة لهذا إن أول ما تلقيت عن شيخي حديث والله لم أعلم معناه ولم يتضح لي معناه إلا لما جلست أقر الناس حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه الرحمون يرحمهم الرحمن أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء فقد في عالم أو قد في واحد من طلاب العلم على رؤوس الأشهاد يعتبر من باب الفضيحة وليس النصيحة فإنك إن أردت أن تنصح انصحه على خفاء فإن كان لله تعالى تقبل الله منك وأعانه على سماعها وإن كان بتغاء مرضات ناس أو زيادة عندهم سخط الناس عليك وسخط عليك المنصوح ولم ينفذ ما قلت مما أو مما طلبت منه شيئا وجميعنا يعني على هذا الدرب ويرى كثير من إخواننا أيضا من المشايخ على هذا الدرب على ذلل عظيم ومنهم الشخص المتكلم فإنك يعني إن أردت به نصيحة فانصحه على خاص أو على أو على يعني أمر مستتر أو بشكل خفي متلمسا بذلك بضاء المولى عز وجل وعدم فضحه وستره وذلك ليس من كلام، بل من كلام سيد البري صلى الله عليه وسلم إذ قال إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي المسلم وحامل القرآن فحامل القرآن لابد وأن يعامل معاملة خاصة دون الناس حتى وإن كان من المفرطين في هذا فهذا من إجلال الله تعالى له ومن إجلال الخلق لمن أجله المولى عز وجل على خير نستكمل, نستكمل هذه المسيرة وأعتذر عن الإطالة في هذه المقدمة ولكن أنا احببت أن انوه على بعض نقاط الأدب والتي لا تخفى عن مشايخي وإخواني ولكن أردت فقط أن أذكر أسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من المتذكرين العاملين حفظكم الله وبرك فيكم شيخنا من أنتم من الفضل بارك الله فيكم نتكلم اليوم عن باب أقسام اللامات وأحكمها قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين واللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية فلام الزائدة في الكلمة وهي أتت مظهرة ومدغمة فأظهرت قبل بغي حجك وخف عقيما وأدغمت فيما خلف طب ثم صل رحما تفضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم وسم إن أظهرتها قمريه وسم إن أدغمتها شمسية وأظهرن أصلية كألفي ومثلها, ومثلها بسمية كخلفي ولام فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لاما وراء تقول لهم قل رب با فقل لهم قل رب بل لا بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع طبعا هذه الآيات قد يخفى على بعضنا معناها نتكلم اليوم على حكم اللمات السواكن هنا الكلام على اللامات السواكن اللمات السواكن تأتي على ستة أنواع وقد أغفل الإمام رحمه الله تعالى نوع سادس قال اللام تعريفية أصلية اسمية فعلية حرفية ونسى أن يتكلم عن اللام الأمرية واللام الأمرية فيه الكلام يشبه قليلا يعني الفعلية ولكن هنتكلم على كل بشكل مفصل والله المستعان في البداية أقول أول لام عندنا هي لام التعريف لام التعريف لام أل. إحنا واحنا صغار كنا عارفينه وإحنا في السنة الثالثة ابتدائي أو في الرابعة ابتدائي تجد مدرسة تقول لك تكتب على صبورة هذه الأشياء اللي كانت تعدينا يقولك لام التعريف لام أل تدخل على أول الكلام ويعرف منها ليس ولا تدخل لام التعريف أبداً على فعل لا تدخل لام التعريف أبداً على فعل نعم وحكم لام أل وهي المعروفة بلام التعريف الداخيلة على الأسماء وهي دائما تكون زائدة عن بنية الكلمة يعني ليست من أصل الكلمة سواء سأمكن باستقامة المعنى بدونها أم لم يستقم زي كلمة الأرض مثلا كلمة الأرض لا يعني يستقيم المعنى بدونها إن أفردتها بغير ما أل تقول أرض هل استقام المعنى وأصبح ممتضح؟ نعم استقام إذن فهي قد نستغني عنها من غير أل نستغني عن ال في أصل الكلمة في أصل الكلمة الأرض وأدخل عليها الألف واللام فأصبحت تعرفي وقد لا يستغنى عنها في الكلمة كلمة الذين أو اللذين. كلمة الذين أو اللذين. الناظر فيها يجد أن الألف واللام من أصل الكلمة الالف واللام من أصل الكلمة وليست مدرجتين أو زائدتين فيها نعم بمعنى أنه لا يمكن أن تفارق الكلمة التي فيها وهذا النوع وجوب حكمه وجوب الادغام، لا بد وأن تدغم تدغم إيما اللي يدغم فيه بقي كلمة اللذين دي أو اللذين أو اللاتي أو اللائي كل هذه الكلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عودا حميدا شيخانا كلامكم الله كلمة الذين اللذين اللاتي اللذان كل هذه الكلمات جديدة لها لم أصل مش ألف ولا ففي لم أصل في الكلمة ولكن اللام تهمد غم في ألف فتلاقي إن اللام عليها شدة. لو بصيت هتلاقي مكتوب الذين الذين باللام بعد الألف بعد همسة ال الوصل بعد اللام في التعريفية مشتدة. تمام؟ اللذين أو الذين نعم. هذا النوع حكمه آه وجوب الإدغم لأ لأن هتكلم على لفظ الجلال. هتكلم على لفظ الجلال بشيء من التفصيل. وده بقى يعني هشرح لك لفظ الجلاله الموضوع تركز لأن لان الكلمه الله هذه الكلمه يعني ليست هكذا بطبعها او بسمتها هكذا كلمه انما هي كلمتين وهنتكلم عليها ان شاء الله تعالى او هي كلمه مرت بمراحل نعم اقول ان النوع والذي فيه الأصلية ولا تفارق الكلمة أبدا ولا يستقيم ولا تستقيم مبنى الكلمة إلا بها هذا النوع حكمه وجوب الإضغام إضغاما لام لام التعريفية في لام أصل الكلمة يعني تبقى الذي الذي نتجد أن اللام مشددة مشددة محركة بفتح تمام الذي والذان الذين الذين اللائي، اللاتي، كل هذه وأغلبها طبعا في سوره النساء كل هذه الأمثلة أمثلة لا يستغنى عن الف في أصل الكلمة إذا حذفت أل لا يستقم أبدا المعنى ولا تستقم الكلمة نعم ووجوب الإظهار إذا أتى بعدها يا أو هم. سعد بقى فيه ثاني. ال لا يصح أبدا أن تخرج منه ولكن ليس بعد بل ليس بعد آل لا بل بعدها يا أو بعدها همزة ككلمة واليسع واليسع في سورة الأنعام واليسع الواو دي واو لازمة صرفية واو عاطفة فين في سورة الأنعام واو عاطفة نعم واو عاطفة والالهمزة همزة الوصل وبعدين اللام دي اللام بقى لا بتكلم عليها دي لام تعرفين ولكن لام لا يستغنى عنها في أصل الكلمة لو حذفت الألف هل تستقيم معنى قول يسعد يسعد بقى فعل تحولت لفعل بمعنى الساعي إنما واليسعد اسم نبي تمام ما ينفعش خالص إنك انت تحذف هذه ال الألف واللام ولكن هذه الألف واللام ليست مضغمة في اللام آآة تالية وده اللي سبب بسيط جدا لأن مفيش لام تالية هي بس ألف و لام واحدة فيش لام تانية في أصل الكلمة بعد اللام التعريفية كذلك كلمة الآن سورة يوسف هل أنا حصل حق؟ نعم الآن دي لام تعريفية بعدها همزة لام التعريفية المتبوعة والتي لا يستغن عنها في أصل الكلم المتبوع بِئان أو بُهَم بهمزة وجب فيها الإظهار فيها إظهار ما فيش إضغن ما فيش فيها إضغن تضغن في إيه طيب ما هو فيش لمن تضغن فيه ولا ينفع تضغن في اليا ولا ينفع تضغ تبغ تضغن في الهمزة تمام هتقول الزاي تقولها الزاي تضغنها الزاي تمام ركز بقى فيها كده تمام يبقى إحنا عندنا أول نوع خالص حكم لم أقل في الزائدة في الكلمة وَالْ من أصل الكلمة الزائدة في الكلمة دي هي, تأتي عليه هي تأتّى عليه الكلام لاحقا أما بالنسبة لال اللازمة في الكلمة هي على نوع نوع بعده لام التعريفية بعدها لام ككلمة الذين أسمع الإشارة دي فيها وجوب الإضغاب وعلامتها أنك تجد على اللام التعريفية شدة يعني كان فيه لام وغمت في اللام التعريفيه اما بالنسبه للنوع الثاني من اللامات التي لا يستغنى عنها او ال التعريفيه والتي لا يستغنى عنها في اصل الكلمه كالمتبوعه بياء او بهمس وكذلك كلمه وليسع كذلك كلمة الان ووجب فيهما لأنهما من أصل الكلمة مع الألف ولا من أصل الكلمة وجب فيهما الاظهار لأنها لا تفارق الكلمة أبدا. أما ال التي يمكن استقامة الكلمة بدونها زي كلمة الأرض مثلا فلاها قبل أحرف الهجاء حالة اولا نحن عارفين لحاف الثمانية وعشرين بتوعن أحرف الثمانية وعشرين بتوعن. إحنا خلاص اتكلمنا عن النوع الأول اللي هو نستغناء عن ألف الكلمة دلوقتي بقى عن النوع الزائد. الأزائدة في الكلمة لها حكمين إما إظهارها أو إظهارها لها نوعين إما إظهار وإما إظهار أما حالة الإظهار فتسمى ال في هذه الحالة باللام القمرية إن شئت تقول قمرية أو القمرية قمرية كما أتت في يعني أغلب المتون كذا أوراضها الإمام الجمزوري رحمه الله تعالى في تحفته المسؤومة وتحفة الأطفال في تجويد القرآن اسمها لام قمرية أو لام قمرية وتختص بأربعة عشر حرفا مجموعة في قول الإمام رحمه الله تعالى ابغي حجك وخف عقيماً طبعا استدل بها الإمام رحمه الله تعالى مراد وده يدل على تأثره الواضح بالمتون السلفة فليس الأبر كما قال من قال سلفا يعني فإن اطلعت واعجبت علومه فطر سواه وما عليك جناح لا يصح لك أبدا أن تطرق سواه لأن سواه هو الأصل وما أتبع ذلك هو فرع من الفروع أو هو ضرب من الضروب التي فتحت بفضل هذه بفضل الله ثم هذه المتون أقول الإمام رحمه الله تعالى قال فلا م فلا الزائدة في الكلم فلا م الزائدة في الكلم وتكلم على النوع الزائد وفي نوع تاني ليس زائدا في الكلم بل من أصل الكلمة زي الذين وزي كلمة ولياسة دول إحنا تكلمنا عليه خذ خد عندك من الحاجات الزائدة اللي ممكن ما تكونش واضحة قال فلا م الزائدة في الكلم وهي أتت مظهرة ومدغمة في حال الأزائدة زي كلمة الأرض مثلا جاءت إما مدغمة أو مظهرة فأظهرت قبل الحروف الأربعة عشر والتي ورد فيها في المد المبارك قال فأظهرت قبل أبغي حجك وخف عقيما ابغي حجك وخف عقيما واضغمت في أظهرت فيه أظهرت مع الهمزة أظهرت مع الباء والغين والحاء والجيب والكاف والواب والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء دي الحروف التي أظهرت عندها أل أل يعني هتوضحها، هتبينها هتظهرها هتلنى أي مثال بعد أي حرف من هذه الأحرف تضرب عليه ولابد. فهم أي قاعدة من التدرب الشديد عليها حتى قل حتى أل لأل دعنا متعلمينها في الابتداء يمكن أقول لك برضو نضرب عليها معرفة القاعدة بشكل نظري يعني أوضح وأسلك الطرق وأقواها لمعرفته بشكل عملي إذا وقع حرف من هذه الأحرف الأربعة عشر بعد لام ال وجب إظهارها ويسمى إظهارا قمريا. يسمى إظهارا قمريا. وتسمى اللام باللام القمرية وعلامة ذلك ظهور السكون على اللام. لما يبقى في سكون على اللام يبقى ال ال قمرية. هو ال نعم. طب ليبقى سميت بقمرية. وجه تسميتها بالقمرية، فعلى طريقة التشبيه حيث شبهت اللام بالنجم والحروف أربعة عشر بالقمر. اللام دي نجم، والحروف الأربع عشر بالقمر بجامع ظهر كل مع الآخر وعدم خفائه معه. نعم. هقول لك هون لسريع لك في الكلام، وسبب إضهار اللام. مع الحروف القمرية هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الأحرف الأربعة عشر لو أعدنا كده نفصلهم حرف حرف وجبنا اللام مع كل هذه الأحرف لو أنا قلت مثلا اللام مع الهمزة كبداية الهمزة احنا تكلمنا عنها في حلق طبيقات في مخارج الصفات قلنا أنها تخرج من, من الحلق نتكلمنا عنها خالص في كلام الإمام بالجزري وضحنا أن اللام تخرج من إليه من الحلق قولا واحد الهمزة تخرج من الحلق قولا واحدا واللام تخرج من إليه من أدنى حفتي اللساني إلى منتهى لو نتذكر كل الكلام قلنا للجو في ألف وأختها وهي حروف مدل الهواء تنتهى ده بالنسبة للحروف العلة، آه،, آه ثم لأقص الحلق من مخرج الحلق ذا همزها، همزها، يمان عندي حرفين، الهمزة والهاء ضل من الحلق، وأنا بتكلم على حافة اللسان اللام أدنى حافة لساني إلى منتهاها، مخرج اللام واللام أدنىها لمنتهاها، آه، لو مسكنا مثلا الباء الباء من الشفتين. الحاء برضه الحلق طيب لو قلنا مثلا الكاف كاف من اقصى اللسان الباء شفتين الواو شفتين الياء غير الماديه وسط اللسان ها المين شفتين العين حلقي الجيم من وسط اللسان الغين حلقي فأغلب هذه الأحرف حروف حلقية لأنها بعيدة عن مخرج اللسان تماما ولا سيما أن حرف اللام حرف يخرج من أدنى حفتي لساني إلى منتهى فسبب إظهار اللام مع هذه الحروف هو التباعد بين مخرج اللام ومخرج هذه الحروف الأربعة عشر عايزين أمثلة على هذا الكلام يلا يا إخوة ساعدونا في الأمثلة بارك الله فيكم عندنا مثلا كلمه هاتولنا الاول مثال كده على الهمزه قال وبعدها همزه خلينا في الهمزه الاول كله يشتغل ها الارض تمام يا أحمد ما شاء الله انا ايه شيخ أحمد. الاحزاب تمام تمام الانهار ماشي طيب خلينا ننتقل للي بعده الباء الاسماء 8 في الالف الباسط نعم الباطن والباطل نعم البعيد نعم البقره البصير ما شاء الله البغي والأمثلة كثيرة. لو جبنا على الخاء مثلا الخبير، جبنا على الفاء مثلا الفاجو الخير نعم. ال النظر فيها لا يجدي. اللام واضحة جدا ال بقول الخير، الفتاح الخالق. شوف النطق. الفائزون، الخوف. تمام؟ دي كلها أمثلة وضحة وضوح وضحت فيها الأل وضوح يعني القمر لذلك سميت قمرية يبقى اللام كالنجم وهذه الحروف كالقمر عشان كده سمينهم قمرية وأما حالة الإضغام في لام أل فتسمى ال فيها باللام الشمسية وهي تختص بالأربعة عشر حرفا الباقية من أحرف الهجاء وقد جمعها صاحب التحفة رحمه الله تعالى في في كلم في كلم هذا البيت طب ثم صل رحما تفضف ذا نعم دعسو أظن زر شريفا للكرم طبعا مش حروف الكلمات كلها لا أنا بأخذ الحرف الأول من كل كلمة أخذ الحرف الأول من كل كلمة هيعملوا لك أربعة عشر حرفا أربعة عشر حرفا هي الأحرف هل Earth... طبعا أنت ما استحالت تقدر تحفظ هذه الأحرف بشكل مقطع لا هو مش معقد أولا التدرب بلين الموضوع اولا ما جعلت المتون إلا للتيسير المدنو تيسيرا على حامل تيسير من حيث التجويد تيسير من حيث النطق تيسير تيسير تيسير في وعد انا بالنسبه لي المخارج لا اتركها حتى الان منذ أن كنت طالبا يعني عندما شيخي وأنا ابحث والى وقتنا الان كنت حتى الابيات الجزريه كلها مش حافظ الابيات كلها ولكن حافظ الايه الابيات بتاعت المخارج دي صم زي اسمي ليه بقى المخارج دي هتجيب لي فين بالظبط تحديدا الشيخ يسالني يكون جاهز على طول والله تخرج من منطقه الفلانيه دين من مختلف لأني دين مهم جدا تمام تستعين بالله عز وجل ثم بهذه المطون في التلاك والعلم دائما يا أخي لن ينضبط أبدا إلا بالحفظ العلم دائما لا ينضبط إلا بالحفظ وأسهل ما تحفظه أو ما تحفظه هو النظم الشعري نعم طب ثم صل رحما أو رحما تفز ضف ذانعا تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكر تاخذ الحرف الأول من كل كلمة وهذه الكلمات إذا أتت مع ال أصبحت ال هذه شمسية فإذا وقع حرف من هذه الأحرف بعشر بعد اللام وجب إدغامها ويسمى إدغاما شمسيا وتسمى اللام باللام الشمسية وعلامة ذلك خلو اللام من السكون ما فيش هتلاقي سكون على اللام ووضع شدة على الحرف الذي بعدها هتقول لي شدة أنت لسه أيش شدة من شوية بس إحنا قلنا لا خد ذلك الشدة اللي إحنا قلناها هتكلمنا على القل والتي لا يستغنى عنها في الكلمة واللي بتبتدي بحرف اللام بعد الالتعرفيه زي كلمة اللذين والشدة بتكون فين فيها بتبقى على اللام التعرفيه نفسها بتبقى على اللام التعرفيه نفسها أما في اللام الشمسية مطغمة صحيح ولكن الشدة على الحرف المطغم فيها يعني مثلا على حرف الط على حرف الثاء على حرف الضاد تمام هي اللي بيبقى اللي بيبقى عليها الشدة إنما اللام نفسه هل يبقى على شد؟ أشعر إيه شد؟ بالعكس لم بتبقى ساكنة نعم ووجه تسمية الإضغام بالشمسي فعلى طريقة التشبيه حيث شبهت اللام بالنجم والحروف الأربعة عشر بالشمس طبعا بجميع خفاء كل عند الآخر وعدم ظهوره معه وسبب إضغام اللام في هذه الحروف هو التماثل مع اللام والتقارب مع باقي الأحرف التماثل يعني حرف زي بالزبط والتقارب من حيث المخرج والتقارب من حيث المخرج أو الصفة طب ثم صل رحما تفض ضف ذانع دعسو أظن زر شريفا للكرب الموضوع لن ينضبط معك ألا بالحفظ طب احفظ لبيت واحد مش مشكلة البيتين. احفظ لبيت واحد وهو البيت الواحد هيجيب لك البيت الثاني. هتقول لي ازاي ما أنا أقول لك تلو حفظت بغي حجك وخف عقيمة لاربعتاشر حرف دول يبقى لاربعتاشر الباقيين هم دول بتوع الشمسية تمام وفي هذا يقول الإمام فأظهرت قبل أبغي حجك وخف عقيمة وأدغمت فيما خلف طب ثم صل رحمن تفض ضف ذانع سوء أظن زر شريفا للكرم وسم إن أظهرتها قمرية وسم إن أظهرتها شمسية في حالة الإظهار أقول قمرية أو قمرية وفي حالة الادغام أقول شمسية. عند النطق بالحرف تجد أن اللام انعجمت في الحرف التاء دخلت فيه تماما. تقول الطيبات الط الطيبات وكأن الكاتب وراء نطقي وكأن الكاتب وراء نطقي يكتب يكتب ألف وصل مثلا همزة وصل الطيبات أو حتى قطع عند البدء بها الطيبات هكذا. الطيبات فين التام فين اللام لم ذهبت فين تم ادغامه الكتابه الصحيحه لم ساكنه وعندي شده على الطاء هكذا او شده على الحرف التي ادغمت اللام فيه اقول الطيبات الثمرات الصلوات الرحمن الثواب الذهب الصفح الدين السفهاء الظهيرة الزيتون الشهر الليل كل هذه الأحرف أحرف أحرف أضغمت فيها اللام لأنها متمثلة مع اللام أو متقاربة مع باقي الأحرف والإضغام شمسي الإضغار قمري أو قمري نعم وفي بقى عندنا أضغام في اللام لأن المستعرض للأحرف يجد دعسو أظن زر شريفا للكرم دي الكرم دي فيها لام صح يعني اللام دي من برضو الشمسيات هذه اللام من اللام الشمسي مثال عليها كلمة الله الله, الله زي يا عم انت بتقول كلمة الله يعني مش عارف كده غلط اقول لك ركز الأصل في كلمة الله كلمة إله الأصل في كلمة الله كلمة إله ودخلت عليه ال فصار الإله ثم حذفت الهمزة الثانية للتخفيف فصار الله ثم ادخمت لام ال في اللام الثاني للتماثل فصار الله ثم فخمت اللام للتعظيم بعد الفتح والضم ومرققه يعني بعد الكسر كلام مفهوم يا اخوانا اللي فاهم يكتب الخامس عمرك أنت سمعت الموضوع ده قبل كده؟ سمعت أنت الموضوع ده؟ طيب اسمعوا تاني كلمة الله ليست كلمة من أصل اللغة ولكنها كلمة مخففة أو مرت بمراحل أصل الكلمة كان اله ثم أدخلنا عليها لام ال فصارت ال إله فالكلمة عند تذيل الآيات الناظر فيها ولو كان في غير القرآن من نطق حديث أو غيره ال إله ثقيلة على اللسان بعض الشيء فخففنا الهمزة الثانية واحد أفناء، فصارت ال له، ال له، ثم ادغمت لام ال في اللام الثانية، لم قال لي ده هي اخر واحدة أطغمت في لام له لا لي، للتماثل الذي بينهما نفس المخرج ونفس الصفات لم ولا واحدة سكنة تانية متحركة دخل الاثنين في بعض ها. فصار الله ثم فخمت اللام للتعظيم بعد فتح وضع وفي الكسر تسمى بعد قبل الكسر ترقق هذه اللام تمام وضحت كده النقطه لا. هي كانت تعرفية في الإله هي كانت تعرفية في الإله هي كانت معرفة في الإله آه. ولكن بعدما حذفت لا هي ليست من أصل الكلمة. مركز مع بعض. لو أصل الكلمة، لو كانت الكلمة في الأساس كلمة الله هي كلمة أصيلة، يعني من أصل اللغة، كانت الكلمة الأولى من الأصل لما تروح مع الذين وكلامهم. تمام؟ إنما هذه الكلمة ليست من الأصل. هذه اللام لا لي... الألف واللام ليست من الأصل. بل أدخلت على كلمة إله. أصل الكلمة إلى. تمام؟ ولو دخلت الألف واللام على الاله صارت قمرية. وفي هذا لنا بعد ألف ولا بعدها همزة صارت قمريا قولا واحدا ولكن الإشكال كله اللي عمل الموضوع ده كله إن الهمزة الثانية خففت تث... تسمى شمسية اللام في لفظ الجلالة شمسية قولا واحدا لأنها التعرفية مخففة مدغمة اللام في نفسها متغمه ولكن متغمه في اللام الثانيه اللي هي احنا قلنا بقى احنا حذفنا هي كانت الاله احنا حذفنا الهمزة ال ال الثانيه دي فبقيت ال لا اتغمن اللام في اللام ويتغمن اللام في اللام الكلام التعريفيه لما بتضغم في لام بتبقى شمسيه اه يبقى تبقى الله شمسية قولاً واحداً لأن أل هنا زائدة في الكلمة وليست كلمة وليست من أصلي كده مفهوم الجميع حد عنده احتراض حد عنده ارتباس حد حس أن أنا بتوسع من الكلام <تصفيق> الله يحفظكم الله يحفظكم الله. طيب اللهم استعاد اه الفاضل لو سمحت انا استفسار في حال التقاء الساكنين مثل ذا قشد نعم. نعم اين الساكن الثاني هل هو اللام الساكنه ام الشين الاولى الساكنه تقصد يعني في حال الادغام أنت تقصد في حال الإضغام الشجرة؟ تقصد في حالة الإضغام شو بتحدث؟ في حال الإضغام اللام في الشين في حاله شمسية؟ <تصفيق> هل ذلك؟ بارك الله فيكم نعم ولا يعتد بالالف الوصل في الوصل في حال وصلها بما قبلها نعم الساكن الثاني هو اللام وليست الشين هي الساكن الثاني نعم الساكن الثاني هو الذي يعتد به ولو لم يعتد باللام الساكنة لما أصبحت الشجرة بهذا النطق هل يبقى كذا ذاق الشجرة ذاق الشجرة شجرة, ذاق الشجرة, شجرة ذاق, الشجرة ذاق الشجرة ذاق الشجرة هكذا بهذا النطق ولكن اصلا همزت كبداية همزه الوصل في بادئ الكلام لا يعتد به لا يعتد بها حال الوصف وهي غير منطوق نعم اما اللام هي ساكنه ولكن هي سكنت في حال ادغامها في الشين فبقت الشجره الشجرة بالضبط نعم نعم هي لا تلفظ ولكن بدا فيها بدا ادغامها في فيما بعدها بدأ هم هي لا تنفذ بذاتها ولكن أضغمت فيما بعدها وهذا وضح في حال الوصول بارك الله فيك شيخنا ما شاء الله أسئلة شيخ ملحة ما شاء الله عليه ربنا احفظ ذات أهمية بارك الله في عمره أمين نسأل الله العظيم أن ينفع به الإسلام والمسلمين نعم الأصلية الأصلية ننتقل بقى لأن احنا تكلمنا عن لم التعرفي قال وأظهرا وأظهرا أصلية كألفي وأظهرا أصلية كألفي ومثلها اسمية كخلفي نعم أصلية لام الأصلية دي هي لام ساكنا في أول الكلمة لام ساكنة في أول الكلمة قبلها همزة قطع ولا تصح الكلمة بدونها من غير اللام دي ما تصحش الكلمة مش بعدها ألف ومش أبلها ألف وصل لو كانت ألف وصف لصارت التعريفية لو كانت ما قبلها همزة وصل لصارت تعريفية فرق ضخش جدا قبلها همزة قطع همزة قطع همزة محمولة على الألف أو حاملة ولا تصح الكلمة بغير هذه اللام. يعني الكلام إيه أقول دي طبعا مظهرة دائمة دي مفاشفة غام خالص دي الكلام فيها كلمة ثم في ورد غطاء كلمتين ورد طاهم على طول الكلام فيها ايه قال والوانكم والمثال اللي جابه الشيخ ألف بألف من الملائكه مساويين بألف من الملائكه في سوره ال عمران 1000 هذه اللام لم اصليه في الكلمه لا تصح الكلمة بغيرها أو بدونها، وهي مسبوقة بألف أو بهمزة قطع، وهي من أصل الكلم أقول هي من أصل الكلم ومسبوقة بهمزة قطع لما أقول ألف أصلية لأنها مسبوقة بهمزة قطع وهي من أصل الكلم ولا تصح بدونها، وهي مظهرة على الإطلاق كألف ألفين الواح ألفيناتكم الوانكم الحافة الفافة الحادة الياس إلياسين على فكرة إيه في يوم من الأيام تبقى بتقرأ كده في سورة الصفات مثلا وتقول إيه؟ سلام على إل وتقفل كده إيه أصلا نفسي أطع من إل ده إل دي يعني مريض أنا عرفها إل دي كنا بنخدها في روحة إبتداء نعم ما تفعش خالص أنك أنت تقف عليها تماما بالمرة بأي حالة من الأحوال خالص تمام إلياسين داشت بشخص إنفعت تقول مح إيه مح ده فين محمد فين بقى الكلمة ينفعش محر... خالص تمام محر... كذلك إلياسي هنا الوقف عليها لابد أن أقف على نهاية الكلمة خلاص نفسك اللي جاه هنا على هنا ما ينفعش شد حيلك شوية تقف على آخر الكلمة كذلك كلمة القاب الباب تمام يعني زي بعض الناس يقرأ مزاج أو يقف على كلمة الذين رفول الذين الذين دول يا عم طب مفضل الرحمن الذين دول الذين تقصد كده مين يا؟ اللذين ده. اللذين ده. اللذين. في اللذين اشاره ده هو اسمه اسم اشاره اشاره ده لازم ييجي بعدها بيان موضحا مفصلا لمن بعدها. آه يقول نعم. نعم. اللام الأصلية أقول مرة أخرى هي لام ساكنة في أول الكلمة قبلها همسة قطع ولا تصح الكلمة ولا تصح الكلمة بدونها وهي مظهرة دائما كنحو الأمثلة التي ذكرناها ألف وألفين والحافة والفافة والباب القاب مش الباب اللي هو الباب اللام التعريفية قطع وفقط بالأصلي آه. آه الباب أنا جبت مثال الباب الباب أظهر العقول يعني الباب لعبرة لأولي الألباب لعبرة لأولي الألباب الألباب آه ما حد شاف تكر الباب اللي هو الباب زدوف لا لفتني لا. اختلف أوه. أوه. نعم. نعم والله وحادث النفس القصير ده يتضرر يتضرر اذا وقفت تفهم واذا فهمت تقف وهذا هو الاساس الاغفله الابتداء يعني هذا اساس كبير جدا في الكلمه وكما اقول لاخواني سلفا كان لنا من احد مشايخنا الاكابر شداد جدا في موضوع الاوائل الابتداء قرا واحد في بدايه لسه يقرا او ربع من البقره أو ربع خالص راح قال واذا خلوا الى شياطينهم قالوا راحوا افعل كلمه قالوا شوف عقله ما يهوش نوى ثاني من عند القاله راح قال ايه انا معكم انما نحن مستهزئ ودي كان اخر يعني اسمعها من الاخ ده قبل ما اطرد شر طرده ويمشي يعني كده ماشي مش مش كويسه خالص لا بلا شفق طرده بلا شفق يعني قال له انا جايلك من سرى من سفر وانا جاي لك من قال له لا سفر ولا حضر ان شاء الله تعالى بعد التطبيقات نتوكل على الله في الوقت ده وهذه نيه ان شاء الله تعالى يدي الأمثل هات الأمثل يلا عارف أنا متأكد متأكد انك هتجيب اسمي أنا متأكد انك هتجيب اسمي ما هو لو كان صبر القاتل على المختول الله المستعب نعم انا متاكد ان حكيم اسمي لان طالما هي ما لقيتش بألف همز قاطع يبقى هي اسميه تمام شوف يا شيخ ولا بالنسبه للموضوع لغف ابتدائ اللي ذكرته بسلفا هو موضوع لغف ابتدائ موضوع مهم ولكن انا ما يعني مطرودش طالب عشان الموضوع احنا جينا نتعلم انا موجود عشان اتعلم وفي مثل شعبي الناس بتقول يموت المعلم وبيتعلم يعني اصلا تفضل نور طول عمرنا نتعلم ويعني حفظ الله شيخنا الشيخ والصحاق الله يحفظه قال الإنسان دائما والعالم مدين بجهله كلما فتح كتابا وجد نفسه جاهلا جاهلا جاهلا جاهلا جاهلا جاهلا, جاهلاً, جاهلاً فتذل تذل فتذل أنفه وتخضع للمولى عز وجل يعلم أنه دائما جاهلا يكذا يظن النفس الخير وإنه ما شاء الله على درجة من العلم ودرجة من الفهم ودرجة من الدراية يرزقه المولى عز وجل بواحد يعني يخصد من الأرض وهو أحطرته رجل على رجل وتشوف الواحد ده يعني قد تحتقره لسوء منظر أو لسوء سمت أو أو أو أو, أو نعم نعم يحتقره كده تطره تحتقره تقول ده يعرف حاجة ده ده ويبقى ده من علية القوم أشعث أخبر ويبقى من علية القوم إذا تكلم أنصط يعني ذول الباب يعني شيخنا الشيخ محمد حسان قال يعني جلست في مجلس الشيخ لا أدري شخم النباز تقريبا الشيخ نباز نعم حفظكم الله وبركة فيكم وص شيخ من يتكلم أشعصا أغبر وفوق هذا جاهل حفظكم الله وبركة فيكم بل أنتم أهل العلم وأهل التراي أكرمكم الله قال دخلت فجلست في مجلسه ودلسنا ننتظر الشيخ فلما دخل الشيخ يعني دخل كده واحد كده يعني لابس كده ايه قميص بتاع 30 درهم 30 دينار او 20 دينار حاجة كده يعني فقال ده يعني الشيخ قدره كده ده اكيد ده واحد من اللي هم خدام المسجد راح جالس في مكان الشيخ والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله فهذا هو الأساس فهذا هو الأساس طبعا العلم ده في باب الأدب في تحصيل العلم فبابه طويل والكلام كثير وإن شاء الله نشير عليه بشيء من التفصيل لما نأتي لهذه الأبواب إن شاء الله تعالى في, في التعليق على بعض النقاط عند إخواننا من كتاب مضمن كتاب التبيان في أداب حملت القرآن وإن شاء الله تعالى نجيز فيه إخواننا إن شاء الله تعالى في أفكار في قراءته إن شاء الله. طيب على بركة الله استكمل هذا الكلام. أقول عندنا لام تعريفية تكلمنا عليها قمرية وشمسية قمرية فيها إظهار شمسية فيها إظهار شرح مفصل للتبيان إن شاء الله تعالى نفصله تفصيلا كاملا كما يعني تلقيناه عن مشايخنا أكرمه الله وسعدهم في الدراء قول قمريه وشمسية قمرية اللي احنا تكلمنا عليها يبقى حجة وقف عقيمه شمسية ثم صل الرحمن تفص ضغضة نعم دعس وأظن الدوش شريفة للكرم أصلية لم سكنة في أول الكلمة قبلها همزة قطع يعني هي رزاة الشماء للتعريفية إلا أن في همزة فوق ألف الوسط التي في التعريفية هي همزة قطع بالنسبة للأصلية والأصلية والإسمية فرع واحد وبعض الكتب في التجويد لم تفرق بين الإسمية وبين الأصلية وكثير جدا من الكتب لم تفرق بين هذين الحلية إلا أن الإمام رحمه الله تعالى كما عهدنا عليه الشيخ عثمان يفصل الأمر تفصيلا دقيقا قال وسمي إن أظهرتها, إن أظهرتها قمرية وسمي إن أظهرتها شمسية وأظهرن أصلية كألفي ومثلها زيها بالضبط إثمية كخلفي زي المثال اللي انت جبته بالضبط شكرا اصليه لا عليكم فالضلقت الكريمة بارك الله فيكم مع أنكم من وجل. حفظكم فيكم. أصلية في أول الكلم مسبوقة بهمزة قطر لا تصح الكلمة بدونها وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإسمية شوف التعريف ده بقى هي لام ساكنة تعريف الإسمية هي لام ساكنة في كلمة جعلت علماً على عَلَى على مسمى لام ساكنه في كلمه جعلت علماً على من على مسمى وهي مظهره كال نحو كلمه سلطان ملكا صلحا صلدا الفلك ملح خلف خلق دلوه عالم لا ألسنتكم يا شيخ محمد اصليه مش إسمية هي إسمية بس دي أصلية ألسنتكم دي لأنها مسبوقة بهمزه القطر طيب خليني أعرفك على الإسمية والأصلية بشكل بشيء من التفصيل أكثر من ذلك عشان ما بقاش مأثر معاك في أي شيء لام الإسم هي اللام الواقعة في كلمة فيها إحدى علامات الاسم عايز نقول لك علامة الاسم أرد بذنك علامة الاسم ذا وضح الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفية في ألفية ابن مالك قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للسم تمييز حصل هو ده بقى الحر هو ده بقى الاسم تعرف الاسم منين بتقول لي اسم, اسم ما عرفش أصر ما عرفش أطر الاسم أقول لك هو بالجل والتنوين والندى وقلب ومسند للاسم تمييز حصر الشرحة بما كده يعني تمييز الاسم عشان ما يعني الفعل أو الحرف يعرف بعلمة الجر مجرور منون يبقى مش مش بقول لك لازم يجتمع كله مع بعض في اسم واحد لا لا سأنا بحكي لك بقول لك تعرف الاسم النين دي علامات الاسم انها تعرف انك تعرف جر تنوين والنداء عمرك شو واحد بقول لي يا يفعلون يا يكتبون عمرك سمعت يعني واحد يقول هل اكتب هل اعمل لا جر تنوين ونداء وال نعم والاسناد اليه يعني ايش اسناد اليه بقى خذ لي بالك الاسناد اي تنسب اليه ما تحصل به الفائده سواء كان المسند فعلا او اسما او جمله يعني ايه يعني انا هقول لك قام زيد زيد دا اسم ولا ايه قام محمد محمد دا اسم من علامات انه اسم اسند اليه فعل اسند اليه فعل قلت قام هل اتضح المعنى لا محمد اخوك محمد أخوك محمد ده اسمه مستند إليه يعني بغيره ركن بغيره الجمله لا تصح ولا معنى لها كلام مفهوم اللي يكتب فاهم يكتب لما الكتاب توقف أنا بحس ان الايه الموضوع بقى صعب طيب دي كلها علامات تفهم بها انت الاسم ما تقول لي لم اسميه لم اسميه طب انا نفسي مش عارف إذا كان اسم ده ولا فعل ده ولا أنا مش عارف سدانا ما عنديش كميس عارف بيدخل عليه حرف يعني زي ألسنتكم ألوانيكم أنا مش عارف ده اسم ده ولا إيه ده ده فعل ده الحرف ولا إيه الهمزة اللي بره ده الهمزة القاطع دي تعمل إيه مش فاهم أنا الموضوع هقولك تعرف الاسم بما قلت, بما قلت لك عليه كما قال الإمام في أفريات مالك قال بالجر والتنوين والندى وقال ومستدل الإسم تمييز حصر ف... نستكمل بارك الله فيكم وأسعدكم الله في الدارين شوف يا شيخ عايز تعرف الاسم تعرف الاسم منين من الألف لا من التعريف دي كنا بنعرفها زمان واحنا وحدة افتدائي وبلازم يخش على جر عمرك شفت فعل مجرور بالكسرة فعل موضي مجرور بالكسرة فعل مدرع مجرور بالكسرة عمرك سمعت الموضوع ده لا طبعا جر تنوين عمرك ما شفت انت واحد يقول يعملون يكتبون يفهمون مش فيش حد يقول كده لان احنا عارفين التنوين دي نون زائده تتبع الاسم ولا تتبع الفعل ابدا ولا تتبع حرف نعم والنداء يا التي النداء يا والنداء بانواعها جميعا والال والإسناد اليه ما ينفعش ابدا انك تفهم الكلام بالحرف او بالفعل لابد وان يستند اليه اسمك لكي يتضح كده الموضوع فهم الشيخ ده أرجو من الله أن يكون فاهم نعم لام الاسم هي اللام الواقعه في كلمة فيها إحدى علامات الاسم التي تكلمنا عليها أو تقبل إحدانا أو تكون متوسطة أو أصلية فالأصلية أيضا اسميه الأصلية برضو اسمية أي من بنية الكلمة وكلمة أصلية دي يعني هي اسمية من أصل الكلمة هي أصل كلمة اسمية واللام دي من أصل الكلمة يعني لا تصح الكلمة بدونها ده في حالة الأصلية زي ألسنتكم وألوانيكم دي في حالة الأصلية أما بالنسبة للإسمية ككلمة سلطان ملكا دلوة علم بلدة خلق ملح فلك موضوع كده في مفهوم نعم بعد كده انتقل الامام رحمه الله تعالى على النوع الرابع وقال ولام فعل ثم حرف اضطرى ركز معايا بقى لام الفعل ولام الحرف بقى تركيز كويس جدا عشان الموضوع ما يلتبس عليك وانا مش عايز اطول عليك اكتر من كده عايزين يعني ايه نمشي الحال قبل ما يتصف الليل عليه اقول حكم لام الفعل هي اللام الساكنه الواقعه في فعل سواء كان ماضيا او مضارعا او امرا وتكون يا متوسطه يا اما متطرفه يعني مثلا نجيب مثال على كلمه التقى كلمه التقى دي وعا وحد يقول لي دي اسم التقى كلمة التقى، التقى، التقى، فعل ماضي. أنزلناه، أنزلناه. لم تكريمت أنزلناه. لم تي، لم سكن واقع لفعل ماضي. آه، أنزلناه. فعل مضارع زي كلمة أرسلنا نعم. يلتقط يلتقط لا لا ليس شرطا أن تكون من أصل الفعل ليس شرطا أن تكون من أصل الفعل نعم يلهث يلهث نعم ألم أقل لك الم اقول لك اقل ام والق والقي في يمينك تلقف تلقف وتوكل اه دي اسمها لمات سواكن موجوده في الافعال لم ساكنه موجوده في الفعل موضوع بسيط لم ساكنه موجوده في الفعل في وسطه في اخره في... ما لكش دعوه تمام هي لم ساكنه موجوده في الفعل دي لها بقى لها حالتين إضغام وإظهار زي ما تكلم حالتين حاله الإضغام فتضغم لام الفعل مطلقا إذا وقع بعدها لاما أو راء مثل قل لا أس... قل قل لا قل لا ولا تقول قل لا. لا فعش قل لا أسألك عليه أجر نعم وقل ربي وقل ربي وقل وقل ربي نعم اللهم متحرك في اسلامها ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات اللهم في اللام فتدغم لام الفعل متلقا مطلقاً, مطلقا مطلقا مطلقا إذا وقع بعدها لاما أورا إذا وقعت بعدها لاما أورا ويجعل لكم جنات وقل مع لام بعدها را قل لا وسبب الاضم التماثل بالنسبة للحرف اللام طبعا والتقارب بالنسبة للحرف الراء طبعا الراء طبعا احنا عارفين ان صفته الاحرف الموجودة في اللام والراء ده بيكون حرف لده تمام وهنتكلم صفحة الاحرف بشكل كامل لم قال نعم قال امام رحمة الله تعالى واللام أذناها لمنتهاها واللول من طرفه تحت جعل والراء يداني والراء يداني مخرج النون يعني والراء يدانيه لظهر أن أدخلوا لظهر أن أدخلوا نحية الراء نحية اللام واللام دي يعني مع الراء لهم علاقة وثيقة شوي عشان كده ركز معايا فيهم عندنا إدغام اللام في الفعل لام الفعل دلوقتي ما نتكلم عن لام الموجودة في الفعل آه إذا وقع بعدها لام مثله أو راء أضغمت شكرا هي أصلا ساكينة اللام دي يجي بعدها مخرك وقرب واحذر فيها من التكرار فالنظر فيها يجد بسبب الإضغام عندنا الرأي مشددة ويجعل لك الرأي المشددة دي بقى فيها قصة كبيرة بعض الناس بتكرر الرأي خلينا ما نيجي أحكام الرؤات نتكلم بشكل من التفصيل والتطويل التام على أحكام الرؤات لأهمية هذه الأحكام أقول وقل ربي واحذر من التكرير إن التكرير صفة موجودة في جسم حرف الراء ولكنها صفة معيبة عرفت لكي تجتنب عرفت لكي تجتنب لم تعرف لكي, إيه لكي يؤخذ بها نعم شوف يا شيخ عندنا إظهار في اللام والراء وعندنا إظهار في أي حرف ما عدا اللام والراء لام الفعل إذا وقع بعدها أي حرف من الأحرف الستة وعشرين الباقيه ما عدا اللام والراء ونتقدم ذكرهم دلها نظهر فيهم الكلام يسأل سائل جيل نسائي يقول لما لم تلم تدغم لام الفعل في النون في نحو كلمة قل نعم قل نعم صرت الصفات قل نعم لما لم تدغم اللام في النون علما ان المخرجين متقاربين ودنت لسه مستشهد بابيات الجزريه وبتقول واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفيه تحت جعله والراء داني بنظر الخلف خدت اللام والراء وست النون طب لما منخدش النون مع ان النون اقرب منها اقرب لللام من الراء لما خدش النون اقول لك النون الساكنه النون الساكنه فاكر الاحكام بتاعتها اللي درسناها اذا وقع بعدها لام فاكر يرملون دون الساكنه والتنوين لما بيجي بعدهم لام او راء نعم احسن شيخ نعم نعم فاكر الاحكام اللي احنا درسناها انون الساكنه والتنوين اذا اتى بعدها اي حرف من احرف كلمه يرملون ندغمه في ينمو ادغم بغن ولام والراء ادغام بغير غن تمام ولا يصح ان يدغم في النون شيء مما ادغمت فيه من طبل خشي زوال الالفه بين النون واخواتها من حروف يرملون خشي زوال الألفة بين حروف يربل الموضوع على الترتيب الموضوع ليس سبه للا الموضوع مش كده مش مترك هكذا لا الموضوع فيه النون هي التي تضغم في الحرف التالي لها إذا كان اللام ولكن إذا سبق اللام كقول نعم لا ندغي لما لعدم زوال الألفة بينهم يجي لي واحد معترض تاني بأن لام آل اللام أل تضغم في النون في كلمة الناس فلماذا لا تضغم لام الفعل في النون كذلك شنو في في النون في الناس لماذا ضغمتها في لام الفعل نعم لماذا ضغمتهاش في لام الفعل أقول ان لام آل مع النون كثيرة الوقوع في القرآن لام أل مع النون كثيرة الوقوع في القرآن فهي أحوج إلى الادغام تسهيلا للنطق بخلاف الفعل قبل النون فهي قليلة الوقوع في القرآن وإظهرها ليس فيه أي مشقة فالعبرة بذلك هو الفواية في الأمر ووجود الأمر أو وجود الوقوع كثرة المثال في القرآن هو العبر. بالنسبة للام الإسمية, اللام الاسمية وبعدها النون تدغم فيها لكثرة الوقوع في القرآن أما في لام الفعل لا تدغم وذلك لأن الاظهار ليس فيه مشقة ولقلة ونضرة حدوث ذلك والعمدة في ذلك طبعا هو النقل والسماع من مشايخنا حفظ الله وحفظهم الله تعالى ورحمة الله ميتهم ده بالنسبة يا لأحكام لام في أي كلام في أحكام لام الفعل مش مفهوم كلام في لام الفعل صعب شوية طب اللي فهمت بخمسة لا اللغة عمتها ما أتي بكتاب الله في كتاب الله عز جل هو أفصح شيء ما أتي به في كتاب الله عز وجل هو افصح شيء ولا ناتي ولو وقفنا على رؤوسنا في الغير في غير هذه المواضع بأحسن من هذا سبحان الله بسال عربيه غير ذي عوج مفوش عوج بس احنا لسه ما اتكلمناش على الحرف احنا دلوقتي على الفعل نعم طيب. طيب. طيب. بالنسبة للام الفعل مرة أخرى سريعا لها حكمان إضغام وإضغار إضغام عندك في اللام والراء وقل ربي قل لا أسألكم ويجعل لكم جنات ساب الإضغام التماثل بالنسبة للام مع اللام بالنسبة للراء أما في حق الإضغار فهي باقي الأحرف الأبجدية ما عدى اللام والراء عدده 26 وعشرين وطبعا لا تدغم اللام في النون بل تظهر لأن العكس هو الصحيح ولا تقارن بين إضغام اللام الجسمية في كلمة الناس اللام في النون ولا تقارن بينها في موضع إذا أتى لام الفعلية لام في الفعل وبعدها نون وذلك كثرة الوقوع الاسمية في القرآن ونطرة حدوث الفعلية والنطق بإظهار الفعلية ليس فيه مشقة والعمدة في ذلك كما قلنا السماع والنقل عن مشريخنا والرواية هي الأساس ننتقل لجزئية بعد ذلك وهي جزئية لام الحرف ننتقل بس للأبيات قال وأظرن أصلية, أصلية كألف ومثلها اسمية كخلف ولام فعل ثم حرف أظهر تتكلم بقى على لام لا عليكم التسجيل إن شاء الله تعالى يترفع بعد قليل إن شاء الله تعالى حكم لام الحرف هي اللام الواقعة في حرف وذلك في كلمة هل وبل أكثر بكلمة فيش كلام هل وبل فقط ولا يوجد غيرهما في القرآن وحكم بل وجوب الإظهار نحو بل هم في شك يلعبون بل هم في شكي يلعبون ولا تقول بهم بل هم بين الإظهار بين اللام ما لم يقع بعدها لام أو راء فتضغم في اللام للتماثل كما كان في الفعل بتضغم اللام في اللام للتماثل والراء للتقارب يعني ايه بل لما يذوق عذاب بل رفعه الله إليه بل رفعه بل وفعه لام الحرف موجود لما فيش غير, في غير في بل وهل اللام تضغم في حاله الإخوام تضغم اللام مع اللام والراء مع اللام للتماثل والراء للتقارب بالنسبة لإظهار بل مع باقي الأحرف ما عدا هل لجم نعم بل يجي سائل يقول كلا بل ران على قلوبنا هقول لك انا عارف انك تتسأل السؤال ده كلا الراد مستثنى من هذا الكلام آه. في عندك وجوب مش وجود بقى وجوب سكت والسكت يمنع الدخول بس كلمتين ورب ضغطاهم السكت بتاعك بيمنع الإضغام سكتك يمنع من إضغام الحصي ما ينفعش أنك تقول كلا بروانا كلا بروانا أما بالنسبة لحفص يقول كلا بلوانا هنا في سكت أصلا نعم, نعم. عند بعض القراء عندهم الإضغام نعم وجوب الإضهر لأن السكت يمنع الإضغام نعم هذا هو الكلام وأما حكم هل ده بالنسبة لبالة. بل في الإضهر مع باقي الأحرف مع ذل الأمور الراء وما تقولش بل رانه مضغمة لأنها ظهرة لذلك وجود الوجود السكت عليها لأن السكت يمنع الإضغام نعم نعم أما حكم هل فيجب إضهر لها دائما كنحو أن تقول هل تربصون بنا هل تربصون بنا إلا إذا وقع بعدها لام فتدغم فيها للتماثل إذا وقع بعدها هل لام تدغم فيه للتماثل اللام بتاعت هل مع اللام المتحركة الثانية زي كلمة فقل هل لك فقل هل لك إلى أن تزك هل لك هتقول له طيب لو أعد بقى بعدها أدغم والنعمل أقول لك أصلا مستحيل أن اكتلأ الموضوع ده لأنه ما فيش أصلا هل بعدها خالص في القرى مش موجود هذا المثال في كتاب الله عز وجل أبدا تماما إبقى بالإمام لما يقول ولا ما فعل ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لام وراء يعني إيه كلام ده يعني لام الفعل ولا لام الحرف مظهرين مع حروف الابجديه كلها ما عدا اللام والراء في حال الفعل وفي حال الحرف مدغمتين فيهما في اللام والراء في اللام للتماثل وفي الراء للتقارب واعطى أمثلة على ذلك فقل له قل له قل رب قل له قل رب بلى بل رفع بل رفع قل جاء اظهار قل جاء والتقى وقلنا بل طبع نعم قل جاء والتقى وقلنا بل طبع تول مظهرات أما المظهرات قل لهم قل ربي بل لا بالرفع بل لا بالرفع الجليب بالذكر أن الإمام رحمه الله تعالى أغفل نوعا مهما من أنواع علمات السواكن وهو لام الأمر لام الأمر دي لم سكنة زائدة عن بنية الكلمة لام زائدة عن بنية الكلمة وهي تدخل على الفعل المضارع فتحول المضارع إلى الأمر وذلك بشرط بشرط أن تكون مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء اللام زائدة عن بنية الفعل المضارع تدخل على المضارع بتحوله أمر ومش أي كلام كذلك لابد أن تأتي مسبوقة بثم أو الواو أو الفاء عايز بسأمثل على ذلك والأمثل على ذلك كثير جدا جدا جدا في اللام الأمرية زي مثلا إيه فالتأتي فالتأتي فالتقوا فليؤدي الذي ائتوا من نعم وليشهد وليملذ ثم ليقض نعم وليكتب وليعفو ثم ليقطع نعم ولتكن وليحكم بالضبط، نعم فتصير الأمة السواكن ستا بهذا الكلام تصير اللمات السواكن ست أنواع ثلاث حكمها الإظهار وهي الأصلية والإسمية والأمرية ثلاثة مظهرين إظهارا كاملا آه أصلية والإسمية والأمرية ما فهمش كلام كتير بالضبط نعم وثلاث حكموها الإظهار والإضغام كالتعريفية والفعلية والحرفية طبعا اللي هميني طبعا فتات دول في الأنواع دي كلها التعريفية والفعلية والحرفية لأن لها أحكام لها حكمين بل من حكم واحدا هما بالنسبة لثلاث أنواع معروفين أنهما مظهرين بالنسبة إخوانا يعني تنبيه كده إذا بدأت بلف يقطع صورة الحج صورة الحج شوف انا بدأت بيه طبعا مستحيل شوف انت تنطقه ازاي عشان ابدا بساكن عامله ازاي ليقطع طبعا مستحيل انك تبتدي بيه بالشكل ده ما ينفعش احنا عندنا في اللغه اصلا احنا بنبتدي بساكن خالص ليقطع اختار الساكن اهو انما نعمل ايه هنكسر اللام ليقطع ليقطع صورة الحج ثم ليقضى تفته ثم ليقض التسكين في حل الوسط لو هبدا بيها اقول لييقظ لييقظ بكسر اللام لاستحاله الابتداء بالساكن وإلى هنا إخواني الأكارب نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة المباركة وقبل أن أختتم هذه الجلسة أستعرض سريعا ما قلناه سويا على هذا الباب الهام جدا وهو باب أحكام اللامات وهو على شيء بسيط على قدر وسط من الصعوبة ولكن يعني عيروني إصنعوا الاتباه فيما بقى لنا أقول واللام تعرفية أصدية عرفنا أن اللام التعرفية هي اللام ال وأما أن تكون زائدة في الكلمة وأما أن تكون من أصل الكلمة أصل الكلمة برضو على نوعين أصل في بدايته بعد اللام التعريفية لحرف اللام ونعرفها بالشد على حرف اللام كلمة الذين الذي أما بالنسبة التي لا يستغنى عن ال في الكلمة من التعريفية من النواع التعريفية والتي لا يستغنى عنها في الكلمة ولكن يلي الها وليسع الآن أما بالنسبة للتعريفية والتي يستغنى عنها وهي زائدة كلام كلمة الأرض مثلا فهي على نوعين إما الإظهار وإما الإظهام فهي مظهرة أو قمرية قل قمرية أو قل مظهرة كما شئت في ابغي حجك وخف عقيمه إذا أتت ألف واللام بعدها أي من الحروف ابغي حجك وخف عقيمه نظهرها وإذا أتى بعدها طب ثم صر رحمن تفصدفغ نعم تعسوه الله منزور شريفا للكرب خذ الحرف الأول الطيبات الثمرات تصبح شمسية نعم واللا متعرفية أصلية قال أصلية ولما عرفنا الأصلية قلنا أنها ساكنة في أول الكلمة قبلها مزد قطع زي كلمة الحافة الفافة الحادة وشرط لها أن تكون من أصل الكلمة أورد صح الكلمة بدونها نعم وهي لام ساكنة في أول الكلمة وقبلها همزة قطع ولا بد من وجود هذه الهمزة اللام الأصلي نعم طيب يعني هو أيام دي إحنا بنجلس على إسكايبي بنجلس على إسكايبي إنشئت إنشئت فعلت حسابا على الإسكايبي وأضافناك لها الغرفة عند الكراب ولكن يعني إعلامي علما تقنيا بارك الله فيك لو في لحظة مكرفون بس الشيء بارك الله فيكم عشان بس الصوت ال اللي بالسكاي بي الصوت في دقيقة شوية جدا في الصوت أنا بقول لك في حالة الابتداء منها حتى الابتداء الاختبار يعني تمكن توقعك شخصتك في, في في يعني في في بعض الأمور عايز مثلا تشوف الخبرة عايزة تشوف الموضوع يعني فقالت لك ابتدي كيف تبتدي بها طرعا نحن ما فيعش نبتدي في سواكن هنكسر اللام لي قطع ليوف نعم تستطيع أن تراجع الشرح في غرفة طريقة في المنتدى المعرف خاصتي في السكايب هو هذا بعد اذن ادارتكم الكريمه هذا هو المعرف في السكايب طبعا انا لا افتحه الا في وقت الدرس بارك الله فيكم رفع الله بكم ورفع قدركم في الدارين طيب نستكمل بارك الله فيكم ورفع الله قدركم أقول أصلية وهي التي لا تصح الكلمة بدونها وقبلها همز القطع وهي لم سكن في أول الكلمة مهوردا إما كان أقول ألف ألفين الواحد سنتكم ألف الحالة إليس إليسين القاب الباب كل هذه الأمثلة ثم بعد ذلك قال اسمية والإسمية هي جزء كبير منه جزء الأصلية فإن قلت عن الأصليه إسمية فلا بأس وإن قلت عن الإسمية أصليه ألومك فإن الإسمية أصل الإسمية أصل يندرج تحتها أصلية وليست كل اسمية أصلية وإنما كل أصلية اسمية أقول هي لمسة كنا الاسمية في كلمة جعلت علما على مسامة أو إن شيء تقولت هي إحدى تدل فيها على إحدى علامات الاسم أو تقبل إحداها وتكون متوسطة أو متضرفة كأن تقول سلطان سلسبيلا وما إلى ذلك فعليا تأتي في الفعل المضارع أو الماضي كان أقول مثلا إيه التقى يعني يلتقطه وألقي وتوكل وفيها حالتين حالت, حالت إظهار إظهام في اللام ووراء وقل ربي كل أسألكم أما بالنسبة للإظهار فهي مع باقي الأحرف ما عدا اللام ووراء بين كذلك هو نفس الكلام على لام الحرف ولكن لام الحرف موجود في كلمتين فقط هل وبل واللام مع اللام للام واللام مع الراء للتقارب في حالة الادغام في كلمة بل أما في كلمة هل فلا توجد إلا مع اللام لأن استحاله وضع وجود اللام مع الراء وهي غير موجودة في كتاب الله عز وجل وقال في الإمام فلا مؤل في الكريمة وهي أتت مظهرة المدغمة فأظهرت قبل أبغي حجك وخف عقيمه وأدغمت فيما خلف طب ثم, ثم صل رحمن تفضيفها نعم دعس أظن منزور شريف للكرم وسم إن أظهرتها قمرية وسم ان أظهرتها شمسية وأظهرن أصدية كألف ومثلها اسمية كخلف ولا مفعلا ثم حرف أظهر عند الحروف ما عدا لا من وراء كقول لهم قل رب باب بل بل رفع قل جاء والتقى وقلنا بل طبع بارك الله فيكم استودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم القت على خير ان شاء الله تعالى في الاسبوع المقبل مع درس التطبيقات في المخارج والصفات لا اعرف ان الاحداثيات بتخرف تماما انا قاعد في قلب العاصمه الغراء التصعيد الاسلامي نعم حفظكم الله بارك فيكم ورفع قهركم في الدار ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى يوم الأربعة المقبل في الدرس الثاني حفظكم الله بارك فيكم أنتم لا تسأذون شيخ ميت حفظكم الله بارك فيكم أنتم لا تعتذرون أنتم تاجر بسينا بارك الله فيكم وما, وما نحتسب أسألتكم إلا للإضاحة لإخواننا بارك الله فيكم حفظكم الله ألقاكم على خير وأرجو أن كان هذا اللقاء محل إفادة لكم ولكنا جميعا وأسأله عز وجل أن يلعى ما قلته ذا إلى حسن مصير إليه واعتادا إلى يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل أرجو جميع الإخوة والأخوات حفظ هذه الأبيات فهي أبيات ذات نفع عظيم بارك الله فيكم ورفع قدركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته